وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى و أ م ا من بخل و ا س ت غ ن ا وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه م ا ن ه اذا تردى